إِ أَو حَين إلَكَكَمَ أَو حَين إلَ نُ ح وًَا وَ النَّذِيينَ مِن ذَقدِج وَأَ حَلَذَرمَ وَ إم لَ وَائِحَا وَالْأَسْبَاطُ عِيسَاوَ وَأَنْبَاءٌ وَيُنُسُو سَهَارُونَ رُسُلًا مِّنْ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زبود ث قَد قصص الن غّ لَكَ منِ قذلوزُلَلَند قُصُصهُ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما كأنزلن بئر ميه وجماع لا يكت يشادون فروا <تصفيق> صدوا إلا طريق جهندم خالد لن ينسى أبدا وك وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن étend Quan